الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم ل ك م هذه ا ل م د ة بسم الله الحمد لله و ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م على رسول الله و على اهلي و صحبه ومن والاه مع نبينا صلى الله عليه و سلم و في ظ ل ا ل سيرته ا ل م ب ا ر ك ة و شمائل ا ل ع ط ر ة في هذا البرنامج موضوعنا في هذه ا ل س ا ن ح ة هديه وسمته صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا سيما ونحن في ظلال هذا الشهر الكريم وفي ظلال هذه ا ل أ ي ا م المباركات ولو تحدثنا عنه و ق ر ر أ م و ر أ و ل ا لا يوجد أ ع ب د ل ل ه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في ا ل أ و ل ولا في ا ل آ خ ر ي ن ل أ ن عبادته كانت عباده ت ن و ع لقد كان محمد قائدا سياسيا وزعيما دينيا في آ ن واحد لكن لم تكن لديه ع ج ر ف ة رجال الدين كما لم تكن لديه فيالق مثل ا ل ق ي ا ص ر ة ولم يكن لديه جيوش م ج ي ش ة أ و حرس خاص أ و قصر مشيد أ و عائد ثابت بوسورس سميث في كتابه محمد والمحمديه فمثلا أ ف ض ل الصيام صيام داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما اما النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ل ك ث ر ة ش غ ا ل ه بالجهاد كان الجهاد في حقه متعينا ودرجات الجهاد في حقه أ ع ل ى صلى الله عليه وسلم ولكنه كان يكثر الصيام كما تقول ع ا ئ ش ة ما تمنيته ان أ ر ا ه ص ا ئ م ة إ ل ا ر أ ي ت ه ص ا ئ م ة وما تمنيته ان أ ر ا ه م ف ط ر ة إ ل ا و ر أ ي ت ه م ف ط ر ة وكان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يواظب على ص ل ا ة الضحى ع ب ا د ة ع ج ي ب ة حتى نقول أ ن ه لا يدعها ثم يدعها حتى نقول أ ن ه لا يصليها كما نقل ذلك عنه صلى الله عليه وسلم هديه في رمضان عجيب أ و ل شيء كان ي ت ه ي أ ويستعد لرمضان كان يصوم شعبان كله كما قالت ع ا ئ ش ة وكان يصوم شعبان إ ل ا قليلا وكان ي ص و ب شعبان إ ل ا بيوم أ و يومين ف م ح ن ا كان يجهز و ي ع د نفسه للصيام ا ل أ م ر الثاني كان صلى الله عليه وسلم يصوم صوم الكمل أ ه ل الخصوص من الصوام صومهم صون اللسان عن البهتان والكذب والعارفون و أ ه ل ا ل أ ن س صومهم صون القلوب عن ا ل أ غ ي ا ر والحجب لذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول إ ن ي لست ك ح ي ئ ت ك م إ ن ي أ ب ا ت عند ربي يطعمني ويسقين كان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يصوم صوم يختلف حتى أ ن ه كان يواصل يقول عندكم طعام يقال لا يقول اللهم إ ن ي صائم كان يواصل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الصيام ومن يقدر على ذلك إ ن ي لست كهيئتكم إ ن ي أ ب ا ت عند ربي يطعمني ويسقين قال ابن القيم يبات عند ربه يطعمه ويسقيه مما أ ف ا ض عليه من ا ل إ ش ر ا ق ا ت ا ل ر و ح ي ة و ا ل إ ل ه ا م ا ت ا ل ق د و س ي ة ما يلهيه عن الزاد والطعام و ا ل ش ر ب وكان صلى الله عليه وسلم من هديه في رمضان أ ن ه يدعو لصوم الجوارح مع صوم البطون من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله ح ا ج ة أ ن يدع طعامه وشرابه وكان من هديه وسمته صلى الله عليه وسلم في رمضان أ ن ه كان كثير الجود بالخير على الناس قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ج و د الناس و أ ج و د ما يكون في رمضان حيث يلقاه جبريل يدارسه ا ل ق ر آ ن و ا ل ق ر آ ن يعلم ا ل إ ن ف ا ق ورمضان شهر فيه إ ن ف ا ق فيه إ ع ا ن ة للمسكين على الفطر وعلى الصوم معا ولذلك ينبغي دائما أ ن نتعلم من خلال هذا نبينا أ ن نتعلم قيم نبينا كان من هديه صلى الله عليه وسلم في الصوم في رمضان وفي غيره في أ ي صوم يعجل الفطور ويؤخر السحور ويقول ت س ح ر ف إ ن في السحور ب ر ك ة ياخر السحور ويعجل الفطور وكان يفطر على رطب و إ ن لم يجد فتمرات و إ ن لم يجد فماء ويقول ذهب ا ل ض م أ وابتلت العروق وثبت ا ل أ ج ر إ ن شاء الله كان من هديه صلى الله عليه وسلم في رمضان أ ن ه في العشر ا ل أ و ا خ ر يحيي الليل ويوقظ أ ه ل ه ويشد مئزره حتى تقول ع ا ئ ش ة لا يقدر عليه هو في غير رمضان أ ص ل ا عابد يقوم حتى ت ت و ر م قدمه أ م ا في رمضان فقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي تقول ع ا ئ ش ة حتى لا يقدر عليه و أ ن ا مستغرب في لا يقدر عليه معناها كيف د ا يعني شد مئزره طوى فراشه كان يكثر من ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن ومراجعته وكل من أ ر ا د أ ن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم و أ ن يصوم صوم النبي و أ ن يكون قريبا من النبي صلى الله عليه و سلم عليه أ ن يجتهد و أ ن يكثر من ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن في هذه ا ل أ ي ا م المباركات و الشهر الكريم الذي أ ن ز ل فيه ا ل ق ر آ ن و الجبريل يدارسه ا ل ق ر آ ن كان من هديه صلى الله عليه و سلم الاعتكاف في العشر ا ل أ و ا خ ر من رمضان كان يعتكف فيهن و الاعتكاف كما قال ابن القيم مراده خ ل و ة بالله و أ ن س به و ابتعاد عن الناس وبعد عن ز ح م ة المشاغل وتفريغ للقلب إ ف ر ا غ للقلب ولذلك كان ابن القيم يقول الاعتكاف عكوف القلب على نعم الرب وتعظيم ذلك وتعدادها و أ ن تخلو بربك سبحانه وتعالى كان هديه باختصار صلى الله عليه وسلم في رمضان من أ ك م ل الهدي وما في ذلك شك صوما وجودا وطاعه وبرا و إ ح س ا ن ا واعتكافا و ق ر ا ء ة ل ل ق ر آ ن كان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يحسن استقبال رمضان ويحسن وداعه المطلوب منا باختصار شديد أ ن نصوم مثله و أ ن نجعل من رمضان موسم لتغيير أ و ض ا ع ن ا وتصحيح أ م و ر ن ا والسمو ب أ خ ل ا ق ن ا و إ ن سابه أ ح د أ و شاتمه فليقل إ ن ي م ر ئ صائم وعلينا أ ن نستفيد من رمضان بصوم الجوارح وصوم القلوب بالتعلق بالله سبحانه وتعالى كملت محاسنه فلو أ ه د السنه للبدر عند تمامه لم يخسف وعلى تفنن و ص ف ي ه بوصفه يفنى الزمان وفيهما لم يوصف صلوا وسلموا وباركوا على المبعوث ر ح م ة للعالمين وقولوا صلى الله عليه وسلم